وَمِنَ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم عَلَيْهِ 111. اشتملت عليه أرحام وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس ليضل الناس بغير علم إن الله لا ينزل القوم الظالمين